أرادنا العالم فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه خلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم يهدي من يشاء برحمته ويضل, ويضل من يشاء بحكمته يهدي من يشاء برحمته, برحمته ويضل من يشاء بحكمته قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا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 قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فقال جبريل صدقت رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره ومن دعائه ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوة الوتر وقني شر ما قضيت ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نوهيه بل يجب أن نؤمن ونعلم أن الله, علي أن الله علينا الحج أن لله علينا الحجة البالغة وأن الحجة أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل قال تعالى لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم فذل على أن العبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب وهو, وهو واقع بقدر الله وهو واقع بقضاء الله وقدره هذه الفقرة يبين فيها الشيخ مراتب القدر فالإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان فلا يكتمل إيمان العبد إلا بالإيمان بالقدر والإيمان بالقدر فيه ما هو مجمل وفيه ما هو مفصر والواجب على المسلم أن يؤمن أن الله عز وجل سبق تقديره ما كان وما يكون القدر أو الذي يكفي المسلم في مسألة الإيمان بالقدر أن يؤمن أن الله عز وجل قدر عليه كل شيء من صحة ومرض من غنى وفق من هدى وضلال قبل أن يخلقه وأن هذا المكتوب سيلقاه العبد مهما كان هذا هو القدر الواجب في الإيمان بالقدر ما معنى القدر القدر عرفوا بأنه تقدير الله عز وجل السابق للأشياء تقدير الله عز وجل السابق للأشياء وعلمه به ثم كتابته في اللوح المحفوظ ومشيئته النافذة الشاملة النافذة الشاملة وخلق كل شيء نبص على التعريف تاني يا جماعة تقدير الله عز وجل السابق للأشياء هذه الأولى ثم كتابتها أي كتابة هذه الأشياء المقدرة ثم مشيئته النافذة الشاملة ثم خلقه للأشياء كلها وفي هذا التعريف مراتب القدر ومراتب القدر أربعة العلم والكتابة والمشيئة والخلق ما شاء الله والخلق وقد فسر القدر بعض اهل العلم منهم الامام احمد بن حنبل فقال القدر هو سر الرحمن وعلي بن يقول القدر سر الله فلا تفشه ولا يمكن لأحد من الخلق لا يمكن لأحد من الخلق أن يعلم الحكمة من جعل الأشياء مقدرة على هذا النحو لأنها مبنية على العلم علم من؟ علم الله وعلم الله لا يحاط به فلا يمكن الإنسان أن يعلم الحكمة من هداية شخص أو ضراره من غنى شخص أو فقرة من صحة شخص أو مرضة هل تستطيع أن تعرف الحكمة من لماذا أغنى الله فلان وأفقر فلان لأن هذا مبني على علم الله وعلم الله عز وجل لا يحاط به وأنا أعطيك مثالا وهو مثال الخضر مع موسى عليه السلام الخضر عليه السلام خرق السفين قال موسى أخرقتها لتغرق أهلها فقالت ما وصل إليه موسى أنه أنكر على الخضر خرق السفينة لأن في ذلك إغراق لأهله صح لكن هل كان هذا هو الحكمة الجواب لا لأنه قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة يبقى هل موسى كان يعلم الحكمة من خرق السفينة كان يعلم لكن من الذي كان يعلم الحكمة من هنا الخبر عليه السلام طيب إذا كان هذا حال النبي موسى مع بشر مع مخلوق مثله فكيف مع الله سبحانه وتعالى فكأن الخضر عليه السلام لما كان عنده علم بالمسألة أكثر من موسى موسى ما وصل بعقله إلى الحكمة فإذا كان الأمر كذلك فقدر الله عز وجل لا يستطيع أن يصل إليه إنسان لأنه مبني على العلم العلم الشامل الكامل وعلم المخلوق قاصر ينظر تحت قدميه مثال آخر يا جماعة الولد يريد أن يتذوق يقول له يا أبي هذه امرأة جميلة وأنا أحبه وفيها من الصفات كذا وكذا والوالد يقول له لا لا تتذوق هذه المرأة إنها لا تصلح لك والولد يرى أنها تصلح فإذا خالف الولد والده بعد فترة من الزمن يجد ما كان يقول أبوه وجد أن هذه المرأة لا تصلح فالولد تكلم بعلمه القافر ليس لديه خبرة بالحياة ولا بطبيعة النساء لكن الوالد لكونه أعلم وأوسع خبرة من الولد كان يرى أن هذه لا تصلح له هذا في شأن المخلوقين فما بالكم بالله سبحانه وتعالى والله تبارك وتعالى حكيم كل أفعاله سبحانه وتعالى بحكمة لأن الله عز وجل من أسمائه الحكيم والحكيم يأخذ منه صفة الحكمة طيب ما معنى الحكيم الحكيم قالوا أي الحاكم على الأشياء كله الحاكم على الأشياء كله وقالوا الحكيم يعني المحكم كتاب وحكمت آياته وقيل أيضا حكيم أيزو حكمة يبقى أي تقدير لله عز وجل يجب أن يكون لحكمة عرفها العبد أم, أم لم يعرف والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أن تؤمن بالقدر خيره وشره فأخذنا أن القدر فيه خير وشر لكن الخير والشر في القدر هذا بالنسبة للعبد يعني المرض بالنسبة للعبد خير أم شر لكن إذا أضيف هذا القدر لله فلا يمكن أن يكون شرا لأن الله عز وجل ليس في, في أفعاله شر محد أنت تره شر لكن في الحقيقة إذا نسب إلى الله سبحانه وتعالى ففيه الخير العميل كيف ذلك أليس المريض إذا مرض ترفع درجته وتحط عنه سيئاته صح أو لا ويكتب له به حسنات الجواب نعم إذن إذا أضيف القدر للعرض فقد يراه شر لكن إذا أضيف لله عز وجل فأفعال الله عز وجل كلها كلها خير مسألة أخرى القضاء والقدر هل هناك فرق بين القضاء والقدر كثير من العلماء يقولون أن القدر هو القضاء والقضاء هو القضاء كلاهما بمعنى واحد وهو ما قدره الله عز وجل في السابق ليكون في العباد بعد ذلك وبعضهم يقول القدر سابق على القضاء فالمكتوب عند الله عز وجل في الأزل في اللوح المحفوظ هذا قدر فإذا نزل بالعبد كان إيه كان القضاء واضح طيب ما هي مراتب القضاء أولا الناس في القدر على سلاسة ضروب بعضهم نفى القدر بعضهم نفى القدر يعني نفى علم الله تعالى السابق بالأشياء عارفين حديث صح مسلم الذي فيه أن أول من تكلم بالقدر معدد الجهني حديث الطويل فلما غفق لهم عبد الله بن عمر سألوه عن هؤلاء الناس إنه قد ظهر قبلنا ناس يتقفرون العلم ويقولون ألا قدر وأن الأمر أنف يعني مستأنف جديد بالنسبة لله عز وجل يعني ما يحدث ما يقع من العبد لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه وحاش لله عز وجل لأن هذا وصف لله بالجهل سبحانه وتعالى فنقول لهم أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه إن الله بكل شيء عليم وكان الله بكل شيء عليم يبقى علم الله عز وجل واسع يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وهذه جملة أجمع عليها أهل الدين من العلماء من السلف الصالح أنه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون يبقى أول مراتب القدر أن نؤمن بعلم الله عز وجل الواسع الشامل واسع ربنا كل شيء علما وعلم الله عز وجل القديم علم الله قديم يعني علم الله عز وجل لله ليس بجديد كما قال الإمام الطحاوي ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق فاسمه الخالق قبل أن يخلق اسمه الخالق قبل ان يخلق سبحانه وتعالى فعلم ما سيكون من الخلق في مستقبلهم ثم كتب هذا العلم ثم هذا العلم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام إن أولا ما خلق الله القلم فقال اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الله كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلقهم بكم ب 50000 سنه ان اول ما خلق ان اولا ولا اول طب ولا ولا اولا اولا أول. أول. طيب إذا شلنا إن وخلينا الكلام ابتداء نقول أول ما خلق الله ولا أول ما خلق الله أولا أولا أولا أولا الموضوع ليس متعلق بإن أو غير إن الأمر متعلق بمعنى أول فأولا لها معنى واول لا معنى اخر لا, لا. اوله تفصيل حين اول ما خلق الله القلم قال لكن لو قلت اول ما خلق الله كاني اقول ان اول ما خلق الله من المخلوقات القلم وهذا ليس صحيح لان اول المخلوقات ايه اول المخلوقات يا جماعة العرش يبقى العرش خلقه سابق على خلق اللي القلم فيكون التقرير هنا اولا يعني حين خلق الله القلم فاول كلام وجه للقلم اكتب واضح يا جماعة لان دي مسألة هل القلم خلق اولا ولا العرش خلق اولا يتلطب عليها مسائل عقدية سنتكلم فيما بعد عنها ان شاء الله يبقى اول ما خلق الله القلم ولا اول ما خلق الله اول ما خلق الله القلم قال اكتب يبقى كل مكتوب ولا لا كل مكتوب وإن كل ما كتبه الله عز وجل سيقع على ما أراد الله عز وجل في زمانه ومكانه وهيئته وشكله ولونه وكذلك الإنسان يا جماعة إذا قدر شيء أوقعه على ما أراد أوقعه على ما أراد يعني أقول سأذهب اليوم أول ما أدخل البيت أضرب الولد قدرت هذا الشيء ولا لا فأول ما أدخل أضرب الولد لكن أحيانا الإنسان لا يستطيع أن يوقع ما قدره أقول أول ما أدخل هذه البلد أول وحد يأبلني أضربه مثلا فأول وحد يأبلني شيخ كبير فلا أستطيع بطل يمسك بسيف كبير فعند يقع تقدير ولا لا يقع؟, لا يقع لكن الله عز وجل لكونه قادر على كل شيء يقع في ملكه ما قدر ولا يستطيع أحد أن يصرف قدر الله عز وجل عن نفسه ولا عن غيره واضح يا جماعة أول شيء نتعلمه علم الله تعالى السابق الكامل الشامل ثم كتابة هذا العلم في الكتاب الكتاب واضح أول شيء العلم ثانيا الكتاب المرتبة الثالثة وهي المشيئة وأنا عايزة جماعة عشان ماذا تفراش كتير أقول أن المشيئة والإرادة. المشيئة والإرادة قد تأتوه بمعنى واحد المشيئة تساوي الإرادة وأحياناً الإرادة تخالف المشيئة إزاي؟ لأن المشيئة مشيئة كونية فقط قدرية لكن الإرادة فيها ما هو إرادة قدرية كونية وإرادة إيه شرعية ثانيا يا جمعا المشيئة كلها كونية قدرية هات كلمة المشيئة في كتاب الله من أوله إلى آخره تجد أنها إيه قدرية زي ايه قال الله عز وجل إيشاء الله يختم على قلبك ولو شاء ربك ما فعلوه شكدا وما تشاءون إلا أن يشاء الله ما من كلمة مشيئة إلا ما تجدها ايه كونية قدرية الإراغة تجد فيها إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكن دي إرادة إيه شرعية ولا كونية كونية طيب أين الإرادة الشرعية يا هيا الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حروا إن الله يحكموا ما يريد يبقى فيه يريد الله ليبين لكم تبقى دي ارادة ايه شرعية يبقى الفري من الارادة الشرعية والكونية ان الارادة الشرعية قد يحبها الله وقد لا يحبها واضح يعني خالق الله ابليس بإرادته ولا لا لكن هل يحب ابليس لا يحب ابليس يبقى الاراده الشرعيه هي التي يحبها الله عز وجل لانها تشريع افعل او لا تفعل يعني هو واضح وكان الاراده الكونيه لا دخل للانسان فيها لكن الإرادة الشرعية للإنسان دخل فيها يفعل أو لا يفعل الإرادة الشرعية يحبها الله الإرادة الكونية قد يحبها وقد لا يحبها أراد الله الشيطان خلق الشيطان كونا ولا لا لكن هل يحبها لكنه أرادها لحكمة أو لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى واضح الكلام ولا الغاز ثاني طيب نقول أن المشيئة تساوي الإرادة المشيئة في القرآن كله لا تأتي إلا على المشيئة الكونية القدرية لكن الإرادة فيها ما هو كوني وفيه هو ما هو شرع وإنت تستطيع أن تفرق بين الإرادة الكونية والشرعية إزاي أن الإرادة الشرعية يحبها الله عز وجل صح ولا لا والإرادة الكونية قد يحبها وقد لا يحبها يعني أراد الله عز وجل الكفر ولا يرضاه مش كده أراد إبليس ولا يحبه وضع أما الإرادة الشرعية فهي المحببة أو هي المحبة لله سبحانه وتعالى يعني يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم الإرادة دي إيه شرعية لأن الله عز وجل يحب للناس الهداية وضع هذه المشيئة الله عز وجل له مشيئة ولليس له مشيئة له مشيئة ما músدير وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولو شاء ربكما فعلوا آيات كثيرة تدل على أن الله مشيئ طب والعبد له مشيئة ولليس له مشيئة له مشيئة ماונה شاءون وما تشاءون الا ان يشاء الله يبقى اثبت الله عز وجل ان العبد ايه لكنها اه تابعة لمشيئة الله فلا يمكن ان تكون مشيئة العبد نفيذة على مشيئة الله صح ولا لا ايوة نعم يبقى اثبتنا لله مشيئة وللعبد ايه ماشي. طبعا كل نقطة احنا بنشرحها هنقول ليه ثم بعد ذلك الخلق وهو ان الله خلق كل شيء صحيح وللاء هل في شيء مخلوق خلقه غيره اذا قلنا نعم واشركنا بالله في ربوبيته صحيح وللاء ان الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء مش كده وهو على كل شيء طيب من خلق الانسان الحركات التي يتحركها الانسان من الذي خلقها الكلام الذي يخرج مني الان من الذي خلقه الأعمال التي أعملها من الذي خلقها ولانا خلقتها من تلقاء نفسي وأثبتتم لله خالق آخر ولذلك قال الله عز وجل الله خالق كل شيء وقال وأعمال الإنسان طبعا من الأشياء ولا ليست من الأشياء وقال والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما عملوا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فالله تعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا والله خلقكم هنا تعملون والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله خلق الصانع وصنعته خلق الله الصانع وإيه؟ وصنعتها كده انتهت مراتب القدر ما بين علم الله بكل شيء علم الله السابق واللاحق ثم كتابة هذا العلم ثم مشيئة الله النافذة الشاملة التي لا يستطيع أن يخرج منها انسان ثم خلق الله تعالى لكل شيء الفريقين اللي تكلمنا عنهم نولنا ثلاثة ناس في القدر ثلاثة قدرية وجبرية وأهل السنة الجماعة القدرية نفو العلم عن الله سبحانه وتعالى فقالوا أن الله لا يعلم ما يكون إلا بعد وقوعه ماذا ترد عليهم كيف ترد على هذا الكلام تقول وكان الله بكل شيء علينا تقول والله إن الله بكل شيء علينا مش كده يعلم ما في السماوات وما في الأرض مش كده طيب الجبرية يقولون أن الله عز وجل يجبر العبد على الإيمان أو على الكفر وأنه لا اختيار للعبد لا اختيار للعبد لا يستطيع يختار الإيمان ولا يستطيع استقلالا يعني أن يختار الإيمان ولا الكفر الله تعالى كيف ترد عليهم نقول أولا لو أن الله عز وجل قدر على رجل الكفر وشاء له الكفر وأجبره عليه ثم حاسبه على ما أجبره عليه هل يكون ذلك عدلا؟ الجواب لا الجواب لا لأن معنى أن يجبرني ربي على شيء يعني لا اختيار لي فكيف يحاسبني على شيء لا اختيار لي فيه وهذا يخالف الشرع لأن الله عز وجل لا يحاسب العبد إلا بعد العلم والاختيار ولو حاسبني على شيء أجبرني علي لكان ذلك ظلما والله تعالى منذه عن الظلم فقال إن الله لا يظلم الناس شيئا ولا يظلم ربك أحدا فلو كان ذلك كما يقولون لكان ذلك إيه لكان ذلك ظلما طيب ما تقول في قولك أنت أن الله خلق العبد وعمله أقول ما زلت عند قولي أن الله خلق العبد وعمله خلق الله العبد وعمله طب ما هذا ما نقوله أن الله أجبره نقول لا هناك فرق الله عز جل خلقني وخلق فعلي ولكن بمشيئتي التي أعطاني إياه طيب كيف يحل هذا اللبس فنقول إذا صدر ضلال من العبد أو معصية فنقول أنها من الله خلقا وإيجادا لكنها من العبد عملا واكتسابا وربنا أقول لتجزى كل نفس بما ايه؟ بما كسبت فالكسب هنا مضاف لمين؟ لله ولا للعبد؟ للعبد ولذلك لا يصح العبد أن يحتاج على الله بالقدر أنت الذي أضلني لا ليه؟ لأن الله عز وجل قال رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس حجة لألا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل طب إذا كان فيه جبر وكان فيه داعي لإرسال الرسل إنما أرسل الرسل للبيان وهداية البلاغ والناس يكتسبون أعمالهم منهم من يؤمن ومنهم من يكفر إضافة إلى أن المكتوب هذا يعلم العبد ولا لا يعلمه. لا يعلمه لا تعلمه طيب لماذا تسرق وتقول كتب الله علي السرقة اذهب الى المسجد وقل كتب الله علي الهداي والصلاة ولذلك مما يظهر فساد هؤلاء انه اذا دخل لص بيته فامسك به ماذا يفعل معه الطبيعي إما يسلمه للشرطة أو إذا قوامه اللص تحدث مقتلة مش كده ولا لا طيب إذا كنت تؤمن أن هذا مجبر على هذا الفعل كيف تسلمه للشرطة كيف تعاقبه سيبه يكمل لكنه في الحقيقة ماذا يفعل له هل في إنسان في الدنيا ممكن يمسك لص وقول له إذا بنت مجبر أكبرك الله على ذلك ما بتحصلش صح أو لا فهذا دليل على خطائهم وهذا الرجل الذي أمسك به عمر سارق فقال اقطعوا يده فقال يا أمير الممين هذا أمر قدره الله عليه يعني قدر الله عليه السرقة تقطع إيه بالذات هل سرقت بقدر الله ونحن نقطع يدك بقدر الله واضح يبقى نستطيع أن نرد على القدرية الذين ينفون قدر الله سبحانه وتعالى وعلمه السابق بالعلم أن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم ولذلك امام الشفع وغيره كانوا يقولون نعظر القدرية بالعلم فإن أثبتوه ضعت حجتهم وإن فوه كفر هم يقول لك لا أصلي الله سبحانه وتعالى في كتابي برضو بيظهر أنه لا يعلم إلا بعد وقوع الشيء كما قال تعالى في مسألة تحول القبلة ليعلم ليعلم الله الآية بتقول يا جماعة حد ذكرني ها؟ لا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلبها فقالوا إلا لنعلم فبنقول لا أنتم فهمتم الآية خطأ الآية معناها أن الله عز وجل له علم سابق وتقدير فيقع هذا العلم على أرض الواقع مثل ما كان الله قدره في الأذف لكن العلم علم الله عز وجل الذي قال فيه لنعلم هذا العلم الذي يكون فيه الحساب يعني الله عز وجل يعلم أن هناك أناس سيتكلمون في مسألة تحول القبلة وناس سيستسلمون لله عز وجل مش كده اللي لكن هل يحاسبهم بعلمه السابق دون ان يتكلقوا به الا نعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه يبقى علمه السابق العبد لا يحسب عليه الا بعد ايه الا بعد الفعل خلاص يعني الله سبحانه وتعالى علم انهم سيقولون كذا وكذا هل قبل ما يقولون هذا الكلام يحاسبهم لا انما بعد وقع منهم ما قدره الله عز وجل في الازل فيكون هذا تحقيق لعلمه الايه لعلمه السابق واضحه يا جماعه ولا لا يعني الله علم على هذا العلم وعلم انهم سيحدثون صحيح احسنت لكن متى يحاسبهم بعد الفعل. بعد الفعل بعد الوقوع كل ما في القرآن من سيقول السفهاء سيقول المخلفون من الاعراب ها؟ كلها دليل على علم الله عز وجل مش السابق بس السابق واللاحق بما سيكون سيقول السفاء يعني هيقولوا كده يبقى يعلم ولا لا يعلم وهذا فيه دليل على الرضع القدرية لذين يقولون أن الأمر أنف أن الله لا يعلم ما سيكون طب هم يقولون أن الله لا يعلم ما سيكون ليه يريدون أن ينزهوا الله عز وجل أن يكون هو الخالق لفعل هذا الرجل من زنا وكفر وشرك ومعصية وغير ذلك لكن احنا بنقول نحن الجماعة الوسط أهل السنة والجماعة هم الوسط لا ينفون العلم عن الله عز وجل وحاشاه ولا يقولون بجبر الإنسان وحاش الله عز وجل أن يظلم أحد من الخلق نما يقولون نؤمن بعلم الله وكذلك نؤمن بمشيئته ونعلم أن الله عز وجل قد وهب للإنسان مشيئة وإرادة أن يفعل الفعل باختيار وإراغ وهذا السؤال المحدث وهو هل الإنسان مجبر أو مخير مصير أو مخير هذا سؤال محدث لكن تستطيع أن تجيب أن هناك أمور الإنسان مصير فيه كلونه كطوله كقصره كعمره هذا لا دخل الإنسان فيه لكن هو مخير بين اختيار الهدى والضلال صح الله هذا عمر بن الخطاب وهذا عمر بن هشام كلاهما وصلت له رسالة النبي محمد ولا لا ولا حدث هناك تقصير من جهة إبلاغ عمر بن هشام بخلاف عمر بن الخطاب جواب لا. الرسالة وصلت إلى الرجلين صح ولا لا إلى الاثنين لكن هذا اختار الهداية وهذا اختار الغواية هذا الذي اختار الهداية بتوفيق الله سبحانه وتعالى ورحمته وهذا الذي اختار الغواية بعلم الله عز وجل وحكمته وعدله ما ظلمه لأن التوفيق معنى إيه يا جماعة إعانة الله للعبد على الطاعة وإبطال أسباب المعصية في نفس هذا العبد ده تعريف إيه التوفيق يعني تعريف التوفيق إيه هو إعانة الله للعبد على الطاعة وإبطال أسباب إيه المعصية كما أن الخزلان هو أن يدعى الله عز وجل العبد لنفسه ولا يبطل عنده أو يضعف أسباب المعصية عنده أحزنت أحزنت إذن معنى التوفيق إعانة الله للعبد وإبطال أسباب المعصية واضح والخزلان معناه أن الله عز وجل يدعي العبد ونفسه يكله إلى نفسه ولا يضعف أسباب المعصية عنده فيقع فيه هذا عدل من الله ليس بالظلم هو لما وفق الأول هذا برحمة ولما أضل الثاني هذا بالعبد وليس بالظلم ولذلك يا جماعة الضلال الأواقع في مسائل القدر هو هذا السؤال لماذا فعل الله كذا لماذا أضل فلان ولماذا هذا فلان لماذا أمات فلان وأحيا فلان هذا السؤال لا يسأل إنه وده سبب الضلال في مسائل القدر ليه لأن الله عز وجل يقول عن نفسه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا تقل لماذا فعل الله كذا ولذلك رجل من أهل السنة التقى مع رجل من أهل البدعة فرجل من أهل البدعة أهل السنة أنتوا عارفين بيقول أن ما يقع من العبد يقع بمشيئة العبد وبمشيئة الله وأن الله خلق العبد وإيه وإفعاله سواء انطاعه معصيا فقال الرجل سبحان من تنزه عن الفحشاء إزاي يعني ربنا سبحانه وتعالى يريد الكفر من الكافر او يخلق الكفر ازاي يعني فهمتنا قال له ايه سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء انت تنزه الله سبحانه وتعالى عن الفحشاء نعم ونحن ننزهه ولكن هذا ليس فحشاء لكن انت تقول انه يقع في ملك الله ما لم يشاءه سبحانه وتعالى فكأنك تصف الله سبحانه وتعالى بالضعف فقال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء فالتاني رد عليه قال له إيه قال له أيشاء ربنا أن يؤصه فقال له التاني جاوبه قال له إيه أيوصى ربنا قهرا صح واضح أيشاء ربنا أن يؤصه فرد عليه قال له اي ربنا قهرا انت هتعصي ربنا يعني بدون ارادته ومشيئته واضح هذا هو الحلف هذه هي الحقيقه اي سؤال يا جماعه ماذا ما، ما تقصد أقصد من القدر. نعم النبي عليه الصلاة والسلام يروى أنه قال لا يرد القدر إلا الدعاء كيف يرد القدر بالدعاء هذه مسألة طويلة إن شاء الله نكمل إن شاء الله في المحاضرة لكي نصل لكن الأصل أن القدر يرد الدعاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تأولات أهل العلم بها كيف أن القدر يرد الدعاء هذه مسألة إن شاء الله نفصل فيها بإذن الله